اراده في داخله اما ان تصير هذه الهمه والاراده الى خير ينتفع به العبد فيحصل معالي الامور وكمالات الامور ويبتعد عن سفاسفها ومحقراتها الهمه العاليه امر اعتنى به سلفنا وتربى عليه الأولون الكرام منذ نعومة الأظافر ومنذ أن فتحت أعينهم على الدنيا أن يكون ذا همة عالية تصعد به إلى معالي الامور ولا تنزل به إلى دركاتها ومحقراتها وسفالاتها العمة العالية أمر عظيم خطير ينبغي للمرء أن يتحرى في نفسه عن هذه الهمة هل هو ذا همة عالية ورغبة جموح إلى أن يصل إلى معالي الأمور النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من دعائه اللهم إني أسألك معالي الأمور وأعوذ بك من سفسافها معالي الأمور يوم أن تشحذ همتك وتصوب رؤيتك إلى أمر يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وربنا يعلمنا هذا في الكتاب الكريم قال الله عز وجل في دعاء إبراهيم واجعلني للمتقين إماما لم يقضب منه أن يكون دعاؤه أو لم يكن دعاؤه عليه السلام أن يكون من المتقين فحسب بل أن يكون إمام المتقين همة عالية وتربية عظيمة تبحث عن كمالات الامور والله عز وجل أيضا في كتابه الكريم يأمرنا بأن نكون على معالي الأمور وأن نجانب سفاسفها فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين ولا شك أن هذا من معالي الأمور والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا يقول إذا سألتم ربك ربكم الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى أعلى الجنة أي أنك لا تقنع بأن تطلب الجنة فحاسب بل تطلب ربك وترجوه أن تمنح الفردوس الأعلى ذلك هي أو تلك هي التربية العظيمة على أن ينشأ المرء ذا همة عالية وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام الهمة العاليه هي التي جعلت صحابه رسول الله رضوان الله عليهم ان ينتقلوا من الكفر الى ان يكونوا ساده المؤمنين ومن عباده الاصنام والاحجار الى ان يكونوا على قمم الموحدين توحيدا خالصا همة عاليه بينما عاش سنين عديده في ظلمات الجاهليه ما أن وصل ما أن أحل الإسلام بديارهم ودخلوا فيه افواجا حتى صاروا سادة الناس جميعا هذه هي العمة العالية لم يتعل الواحد منهم بأنه قد كبرا ولم يتعل الواحد منهم بأنه قد قضى في الجاهلية أعمارا إنما شح الهمام ودعوا ربهم التوفيق والسداد فصدقوا ربهم فصدقهم الله عز وجل الهمة العالية هي التي جعلت عمر بن الخطاب في طلبه للعلم أن يتناوب هو وجار الله بيوم مع يوم آخر يأتيه بخبر الواحي لم تشغله تجارة ولا بيع وشراء على أن يطلب العلم ويلتمسه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الهمة العالية هي التي حذت بابن عباس رضي الله عنه أن يأتي إلى أبيات الصحابة الكبار في القيلولة فيبقى عند الباب متوسدا فتأتي الريح فتسفي على وجهه رضي الله عنه التراب فيقوم الصحابي الكبير فيقول يا ابن عم رسول الله لو أمرتنا لأتيناك فيقول وهكذا يطلب العلم بذا يطلب العلم همم عظيمة جعلت أيوب, ابن أبي جعلت أيوب الانصاري رضي الله عنه يرحل المسافات الطويلة كي يصل إلى عقبه ابن عامر فيسمع منه حديثا واحدا من احاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويركب راحلته ويغادر رحله طويله مضنيه ومشاق وتعب ومع هذا مطلبه حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم همة عاليه جعلت جابر بن عبد الله يشد الرحال مسيرة شهر من أجل حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسيرة شهر في مخاوف وفي جوع وعطش ولربما يهلك في الطريق لكن مرماه بعيدا, لكن مرماه بعيدا إنه يطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة إنها الهمم العالية والمقامات الرفيعة التي رب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه عليها إنه يقوم الليل حتى تتفطر قدما وقد غفر له ربه ما تقدم من ذنبه وما تاخر فلما تقول له عائشه بذا يقول افلا اكون عبدا شكورا اذا كان ربي قد غفر لي ما تقدم وما تاخر افلا اكون عبدا شكورا همة عالية همة رفيعة ولذا كان الصحابة الكرام يطلبون معالي الامور ويتنزهون ويبتعدون عن المكروهات فحاسب فكيف إذا كانت الأحوال سفاسف ومحقرات وقاذورات إنها, إنها الهمم السافلة التي لم يعرف العبد بعد لما وجد على هذه الأرض على بساطها ولما هي الله له هذه السماوات وهذه الأراضين وهذه الأنهار وهذه البحار وهذا الهواء الذي يتنفسه وهذه الدواب المسخرة بين يديه لم يتبصر بعد فما اسقى الكثيرين الذين لم يتعرفوا على الطريق بعد ولم يضعوا أقدامهم على الطريق بعد حتى صارت المحقرات والقاذورات في مثل هذا الزمان قمما عاليه ونجاحات باهره صار الممثل المعتوه الذي لا يساوي في ميزان الهمه ولا يساوي في ميزان الفضيله شبرا صار نجما لامعا يحقق النجاحات وصار لاعب الكره الذي يركض وراء كرته وهو لا يدري اين يريد وماذا ينتظره صار نجما يحقق النجاحات وصارت المذيعة السافلة الهابطة التي تتبرج الليل والنهار وتبدي الفتن الليل والنهار مذيعة ماهرة ناجحة أف لكم ولنجاحاتكم إنكم لم تبصروا بعد ولم تتعرفوا الطريق بعد ولم تدركوا بعد إنكم في محقرات الأمور تدفعكم شياطين الإنس والجان أي نجاح وأنت وراء هواك؟ أي نجاح وأنت وراء شهواتك؟ أي نجاح وأنت تتخبط في عمى؟ النجاح يوم أن تنقاد النفس إلى ربها وأن, تطا... وأن تطاوعك هوى النفس فيما يحبه الله ويطلبه النجاح يوم أن تلتزم شريعة الله فتحقق الغاية العظيمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين النجاح يوم أن تنبل في مقامات العلم النافع علما وتعلما تربية وعدبا ولذا سطر التاريخ الأئمة الأعلام ولم يسطروا هؤلاء الهابطين أبدا لم يذكروهم إلا بالمقابح ولم يذكروهم إلا بالسوء فتغيرت المعايير تغيرت المعايير اليوم صار النجاح سفالة وصار النجاح توافه وصارت الزنوب والآفات رقيا في هذا المستنقع الدني ولذلك عليك أن تدرك أن النجاح والهمة العالية ومعالي الأمور يوم أن تحقق ما أمر الله به ويوم ان تسير في رضا ربك ويوم ان تضع قدمك في الطريق تضع قدمك في الطريق وعجلت اليك ربي لترضى ليست تلك المطالب, ليست تلك المطالب هي لذوي الهم الهمم السافلة لا ولا تخطر لهم ببال ولا تمر على خيال ان الذي يحدث نفسه بأن يكون عالما من علماء المسلمين إن الذي يحدث نفسه بأن يكون مجاهدا في سبيل الله يشق طريق الوغى إن الذي يحدث نفسه أن يكون مربيا فاضلا لأبناء المسلمين إن الذي يحدث نفسه بأن يكون قدوة صالحة في مجتمعات المسلمين بدأ يفكر التفكير الصحيح بدأ يفكر التفكير الصحيح اما هذه المستنقعات الماكرة التي تطرب لها وسائل الاعلام تصفح وتقلب وقلب تصفح وقلب وسائل الاعلام هذه من صحفهم من مجلاتهم من وسائلهم المسموعه والمرئيه توافه توافه توافه يقودها اعلام تافه لا قيمة له يجرؤون يجرؤون على يجرؤون على الفحش والخنا ويشزعون على الفحش والخنا ويفسدون عقائد المسلمين كل يبكي على ليلى فهذا يدعو إلى ديمقراطيات وهذا يدعو إلى تعديات وهذا يدعو إلى حزبيات وهذا يدعو إلى سفالات الأخلاق ويخلطون الأمور. يا معاشر المسلمين القمم الشاهقه العاليه لا يقوى عليها الا الرجال فكن رجلا رجله في الثرى وهامت همته في الثريا ومن يتهيب صعود الجبال يعش ابدا بين الحفار اياك ان يكون لابنك قدوه من هؤلاء الهابطين اياك ان يكون قدوه ابنك لاعب كره في الله أو أن يكون مغنيا أو في الله أو أن يكون ممثلا أو مقدما لبرنامج أو أو فاحذر أن يخترق هذا البلاء همم أبنائك وارادات أبنائك وبناتك انقطاع انقطاع بين بين السلف والخلف في القدوات في الاقتداء انقطاع بين تاريخكم الماضي المشرق أين من يقتدي بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيظهر السنة ولا يبالي في كل مقام وفي كل محفل وإنما كان يعتز بأنه صاحب سنة أين الذي يقتدي بالصحابه الكرام رضوان الله عليهم والأئمة الاعلام رضوان الله عليهم أين الذي يقرأ في ذلكم التاريخ المشرق حتى صار اليوم المفاهيم تتغير المفاهيم تتغير محقرات الأحوال القاذورات من الأخلاق صارت نجاحات فاحذر يا مسلم احذر يا مسلم من هذه المكائد اليهودية الشيطانية أن يرفعوا الوضيع أن يرفع الوضيع على أنه نجم من النجوم وأن يرفع السافل على أنه قدوة من القدوات احذر فالمكيده يهودية ماكره يوم أن سلم بعض المسلمين زمامه لأمثال هؤلاء إن الهمة العالية يوم أن تقبل على كتاب الله تعلم وحفظ وتدبرا إن الهمة العالية يوم أن تقبل على العلم النافع تحقيقا ودراسة وحفظا إن سلفك كانوا يرحلون المسافات الطويلة ويزوعون ويعطشون عبد الرحمن ابن يوسف ابن خراش شرب من بوله من أجل حديث رسول الله ثلاث مرات في رحلته انقطع ما في ماء إلا أن يشرب من بوله كي يبقى حيا وهكذا ابو اسحاق الشيرازي خرج مع طلاب العلم فافتقدوه فلم يجدوه لانه لم يجد ثوبا يستر به عورته فاخذوا له ثوبا فخرج في الطلب وهكذا هكذا كم من القصص العظيمه لسلفنا الصالح من اجل معالي الامور كذا المعالي إذا رمت تدركها فاعبر إليها على جسر من التعب ثم يا عبد الله أهل الباطل قد يتعبون من أجل, من أجل ما يريدون الله يقول فإن تكونوا فإن تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون عبد الله أنت معان أيها المؤمن الصادق معان من ربك عز وجل مسدد موفق فعليك أن تعرف أين تضع قدمك إن كثير من المسلمين اليوم لا يعرف أين النجاح ولا يدرك أين الفشل إن كثير من المسلمين تائه تائه لا يدري ما الذي يراد منه قد يكون بلغ من العمر عتيه عتيه وهو لم يدرك بعد ان النجاح الحقيقي ان تفوز بجنه عدن وان النجاح الحقيقي هو ان تكون عبدا صالحا وان النجاح الحقيقي ان تحقق عبوديه الله تاهت تاهت تاهت افكار الناس اليوم فصار كثيرا منهم يظن ان الهمه العاليه والنجاح في مثل هذه المحقرات فعلينا معاشر المسلمين أن نصعد منا وأن نجاهد أنفسنا وأن نكون ذا عزيمة صادقة في تحقيق هذه المطالب السامية إن كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد فإذا عزمت فتوكل على الله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 تاج إلى بيئه تعينك على هذا فإذا كان المجتمع حواليك لا يصعد بالهمم إلى الخير فليكن مجتمعك أنت من جلسائك وأصحابك وأهلك وإخوانك وأصدقائك ينبغي أن يكونوا من ذوي الهمم العالية فذا يطلب حفظ كتاب الله وذا يطلب العلم النافع في الحديث والفقه وذا من العباد ممن ينشطون لقيام الليل وصيام النهار وذا ممن ينتقون أطائب الكلام كما ينتقى أطائب التمر وذا صاحب سنة وهكذا ينبغي أن يكون المحيط الدائر بك محيطا صالحا تتأثى به وتقتدي به قد كان بعض السلف ياتي إلى الأئمة الأعلام من أجل أن يأخذ من هديه وسمته وعبادته ما يقوم به مدة طويلة تاثرا فعليك إذا أردت أن تكون صاحب همة عالية أن تكون البيئة التي حواليك بيئة تعينك على الخير فالمر على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل يوم أن يكون خليلك اغنيه ويوم أن يكون خليلك, خليلك تمثيلية ويوم أن يكون خليلك الإنترنت ويوم أن يكون خليلك رفيق سوء ممن هو متلطخ بمعاصي ثم تريد أن تصعد لا لن تصعد لن تصعد ستنزل وتنزل وتنزل, وتنزل وتنحذر وتسقط فعليك أن تحذر أن تحذر من أسباب السقوط وذبول الهمام حتى تصير في القاذورات إن القلوب الحيه الطيبة تتألم من أدنى ذنب وتتكذر لأدنى خطيئة إن القلوب الطيبة إذا خرجت شيئا يسيرا عن معالي الأمور عاتبها صاحبها ولعمها صاحبها وحدثها صاحبها اما من مات او كاد ان يموت فلا حديث ولا خبر ايها المسلمون الامر يحتاج منك ان تعزم على الخير وان تصدق في طلبك وان تتحرى اصحاب الهمم العاليه وان يزاهد الخيرون ارباب الشر ودعاه السفاله ان يزاهدوهم في كل محفل وعلى اي قناه فان هؤلاء يريدون ان يميتوا الهمم الطيبه والانفس البريئه ويدخلون عليهم كدر الذنوب وايحان المعاصي فعلينا جميعا ان ندرك ان المعركه معركه اخلاق وقيام ومعالي الامور معركه يسوسها ويقوم عليها ويحمل لواءها اليهود والنصارى إن كثيرا من المسلمين مغفل إن كثيرا من المسلمين مغفل يسير بسيرهم وعلى طريقتهم ويأخذ المعول الذي يهدمون به فيهدمه هو به ألا فليتق الله أرباب الإذاعات المسموعة والمرئية في مقامات هابطه وفي قله حياة يقدمها مذيعات مذيعات يقدمن قله الحياء وقله الحشمه وادخلوا عليهم برامج هابطه لقد لقد مر بي البارحه كلاما هابطا تقوم به بعض هذه القنوات البرنامج يقوم يقوم على ما هو اللباس ايتها المرأة الذي يعجبك ما هو لون اللباس ما هو البنطلون ما هي البدله التي تعجبك افل لكم هابطون تافهون والله لو كان من ياخذ على ايديكم حتى تكسروا حتى تكسروا حاجز الحشمة والحياء وحتى يتأثر بنيات الاسلام وبنات الاسلام بمثل هذا الخنا والفجور الا فاحذروا سخط ربكم وعقوبه ربكم الا فاحذروا ان ينتقم المنتقم رب العالمين منكم يوم ان تكدروا حياء ان فاضله وعشمه النبي اسالك وعشابه الله العظيم. رب العرش العظيم ان يحفظ على بلادنا سترها وعلاها وعفتها ودينها اللهم ان نسالك الهدايه لهؤلاء والبصيره لهؤلاء بان يدركوا انهم معاون واهد معاون واهد اتق الله يوم أن تكون داعية خلع وداعية فتور فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كل أمتي معرفة الا المجاهرين مجاهر بالخمم مجاهر بالفسر مجاهر بكلة الحياة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الإيمان مضر وسرعون الشعبة أعلاها قول إله إلا الله وادناها اماطه الاداء للطريق والحياه شعبة من الايمان ان اخر ما يدرك الناس في كلام الاولى اذا لم تستعلي فاصنع ما شئت على هذه الايداعات ان تستقي الله رب العالمين اذا كان ليس عندهم ما يقولون فليغلقوا الابواب ابواب ايداعاتهم we all have that